جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله إما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل عندي مشكلة وهي أني لم أقدر أن أتلطف مع الوالدين بالكلام ولا أثني عليهما أشعر بالحياء ما يقارب من ثلاثين سنة لم أتعود على ذلك نعم أدعو لهم بظهر الغيب هذا أمر سهل أما أن أطلب منهم المسامحة واللين في الكلام لم أستطع فالرجاء منكم أن تدلوني على طريقة الحياء لا يأتي إلا بخير وهذا ليس من الحياء يعني الحياء ليس هذا بابه وليس هذا مجاله ويقال أن, أن الأمر يعني إذا تجاوز الإنسان به حد انقلب إلى ضده فكل شيء يعني يتجاوز به الإنسان حد يصبح محققا غير المقصود أو غير المطلوب منه فالحياة لا يأتي إلا بخير وهذا العمل الذي يكون منك مع الوالدين عدم اللين في الكلام أو عدم التوقير والاحترام أو عدم اختيار الكلمات الطيبة هذه ليست من الحياة في شيء هذه ليست من الحياة في شيء والواجب عليك أن, أن تبادر وأن تسارع إلى تخير الكلمات الطيبة والألفاظ المناسبة وتعمل بها مع والديك امتثالا لأمر الله عز وجل وقل لهما قولا كريما تختار من القول والكلام الذي يظهر منه اكرام الوالدين واحترام الوالدين ومعرفة قدر الوالدين نعم يقول إذا تنازعت مع رجل ولم أسبه فسبه والدي هل أنا متسبب في سبهما؟ يكون الإنسان متسببا في السب ذا الرجل أبا الرجل كما جاء في الحديث. أما إذا إذا يعني شتما بدون أن يتسبب في ذلك بدون يتسبب في ذلك فلا يتناول الحديث وإنما الحديث يتناول من سب أبا غيره ف. بادله ذلك بالسب فكل واحد من الطرفين تسبب في لعن الآخر لأبيه نعم يقول أنا مسافر من أجل طلب العلم ووالدتي تدعو لي بالتوفيق ولكن شوقها لي يبكيها فهل أنا آثم على ذلك إذا كان سفرك يبكي والديك ويؤلم والديك ويدخل الحزن على على والديك وإن كانت تدعو لك الأم مهما كانت حال ابنها تدعو له هذا حال الأم مهما كانت حال الابن حتى وإن كان ابنها عاقا بها تدعو له فدعاء الأم لا يدل على الرضا بل هذه حال كل أم أنها تدعو لولدها أينما كان وأينما حل فإذا كان يعني سفرك يبكي الوالدة ويحزنها ويؤلم قلبها فالذي ينبغي عليك هو أن تذهب إليها وتضحكها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أبكيتها يقول أحسن الله إليكم والدي يشرب الخمر كل يوم ولا يصلي ويتكلم علي كلاما شديدا بسبب لحيتي فكيف أتعامل معه أولا نسأل الله عز وجل أن يرد والدك إلى الحق ردا جميلا والواجب عليك هو مبين مبين في القرآن قال وصاحبه ما في الدنيا معروفة الواجب عليك أن تصاحب الوالد معروف وأن تعامل بالمعاملة الطيبة وأن تطيعه في غير معصية الله سبحانه وتعالى وأن تدعو له كثيرا أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى صراطه المستقيم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرت و توب